السؤال رقم 26 في حالة نزيف غزير اول عملية يجب القيام بها هي ألف نقطة الضغط ب الرباط الضغط جيم الضغط اليدوي أعيد في حالة نزيف غزير اول عملية يجب القيام بها هي ألف نقطة الضغط B الرباط الضغط G الضغط اليدوي